ثمّ جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم، فَالْقَمْ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمَةٍ ثَلَاثٍ ذاركم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وفأن لا تصرفون. فإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَ لَضُرٌّ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْ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 ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمته أم من هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة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 ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادا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 أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، لهم غرف من فوقها غرف مبنيات تجري من تحتها الأنحاء. وعد الله،, وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوجٍ لعلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا Shuraka atau muda-muda, raja sedemikian raja hendaknya seseorang mentera. Alhamdulillah, malah lebih banyak yang tidak tahu.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 يُضلِّ اللَّهُ فَمَا دَهُ مِنْ هَادِ وَمَن يَهْذِ اللَّهُ فَمَا دَهُ مِنْ ضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِ قَالَ وَلَهِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قل الا فرئيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضره ان ارادني الله بضره هل هم كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمه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 فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُ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 لَفْتَدَوْهُ مِنْ الصُّورِ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ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 والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن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 ويريء ان يجيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسرتا ان تقول نفسي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله Wain kuntu lama sahirin, atau tahu lalu an Nallah hadalikuntu mala muttaqin, atau tahu l حين tera al-Ghazab lalu an Nali khratam, fakul mala بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجج الله الذين اتقوا بما فازتهم لا يمسه السوء ولاهم يحزنون الله خارق كل شيء الله خارق كل شيء وهو على كل شيء وقين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 بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عن ما يشتكون ونفق في الصور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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجين أبن النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.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 فتحت أبوابها وقال لهم فزنتها ألم يأتكم رسلا منكم ألم يأتكم رسلا منكم يدلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خاردين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيط الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Bualul Hamdulillahil Lathi Sadaqana Wadahu Wa Auratan Al Arb Wa Auratan Al Arb Natabuwa Umin Al Jannati Hai Sulshaa Fani'ma Ajarul من حول العرش يسبحون، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. أقول الحمد لله رب العالمين.